الدرس العاشر السكون ه م ز ة ف ت ح ة باسكون أ ب ه م ز ة كسرى باسكون إ ب أ ب إب, أب, إب. ه م ز ة ضما باسكون أ ب أ ب إ ب أب, أب, إب, أب. ه م ز ة ف ت ح ة تاسكون أ ت همزا كسرى تاسكون ات ات ات همزا ضمى تاسكون ات ات ات ات, أت همزا فتحاثاسكون اث همزا كسرى تاسكون اث اث همزه ضمى ثاس كون أ ث أ ث إ ث أ ث همزه فتحا جيم سكون أ ج همزه كسرا جيم سكون إ ج أ ج إ ج همزه ضمى جيم سكون أ ج أ ج إ ج أ ج همزه فتحا ح ا س ك و ن أح همزه كسرا ح ا س ك و ن إح أح إح همزه ض م ه ا ا س ك و ن أح أح إح أح همزه فتحا خ ا س ك و ن أخ ハムザーカスラーカースコーンイク。あっイク。ハムザーバンマーカ ا スコーンオク。あっイク。おっ。ハムザーファッハーダーズコ و ンアデュ。ハムザーカスラーダーズコーン ه م ز ة ضما ذ ا ل سكون اد أ د إ د أ د ه م ز ة ف ت ح ة ذال سكون أ ذ ه م ز ة كسرا ذال سكون إ ذ أ ذ إذ ه م ز ة ضما ذال سكون أ ذ أ ذ إ ذ أ ذ ه م ز ة فتحه راس كون أ ر ه م ز ة كسرى راس كون إ ر أر إر ه م ز ة ضم راس كون أ ر أر أر إل ه م ز ة فتحه زاس كون أ ز ハムザカスラザスコーンイズ。ハムザーバマザスコーンウズ。ハムザーファッハーシーンスコーンイス。<音> همزا ضم ا سين سكون اس اس اس, أس همزا فتحاشين سكون أ ش همزا كسراشين سكون إ ش أش إش همزا ضم ماشين سكون أش أ ش إ ش اش ه م ز ة فتحا صاد سكون أ ص ه م ز ة كسرا صاد سكون إ ص أ ص إ ص ه م ز ة ضما صاد سكون أ ص اص أ ص ه م ز ة ف ت ح ة ضاد سكون أ ض ه م ز ة ك س ر ة ضاد سكون إ ض ه م ز ة ضما ضاد سكون أ ض أض أض إض ه م ز ة ف ت ح ة طا سكون أ ط ه م ز ة كسرى طاس كون اطو اطو اطو ه م ز ة ضمى طاس كون اطو اطو اطو اطو, اطو. ه م ز ة فتحا باس كون اظ ه م ز ة كسرى باس كون اظ اظ ハムザー ض マ・ザースコーン・オ<音>ド<声>・オド・オド。